وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَى إِلَّا أَخَذْنَا أهلها بالباساء والضراء الى انهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس انا وقالوا مس الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء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 فَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ سناضحوا أي يأتين بسناضحو وهم يلعبون أفأمن مكر الله أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ